ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من دينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ولكن 126. ويسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفا على رسوله من أهل القرى فلله ومن الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما 16- وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ومن يوق شح نفسه هُمُ هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الَّذِينَ الذين سبقونا بالإيمان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 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اغفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله